وخير الهدي الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عما راع فإن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان العالم العامل المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى امتشق حسامه وحارب التتار بسيفه كما حاربهم بلسانه وطلمه ومن ذلك ما صلع مع سلطانهم غازان من تلك القصة المشهورة التي مر ذكرها ومن ذلك أنه في سنة سبعمائة الشد الخطر على الشام من التتار ذلك العدو الرهيب فأصبح الناس بين هارب أو لا يجد بدا من الاستسلام طلب نائم السلطان والأمراء إلى الشيخ أن يركب على البريد إلى مصر ليستحفى السلطان أن يجيء بالجيش لإنقاذ الشام في القاهرة قال الشيخ للسلطان إن كنتم أعربتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطانا يحوطه أهميه ويستغله في زمن الأمن ثم قال لو قدر أنكم لستم حكام الشام ولا ملوكه واستنصركم أهل، وجب عليكم النصر فكيف أنتم حكامه وسلاطيله وهم رعاياكم وأنتم مسؤولون عنهم وقوى جائشهم وضمن لهم النصر هذه الكره، فخرجوا إلى الشام وكان الضفر والنصر ومن ذلك أن الشيخ لم يكتفي بالتحريض والتعبئة والسعاية للحرب ضد التطار بل قاتل الشيخ بنفسه فكان طليعة وكان بطلا رحمه الله تعالى فقد ألقى بنفسه في الميدان في رمضان سنة 2700 في موقعة شقحة التي جمع فيها التتار جموعهم استعدوا لها بكل قواهم والتقى الجمعان والشد القتال وعقف الشيخ وأخوه موطف الموت وأبلى بلاء الحسن استمر القتال طول اليوم من رمضان حتى إذا جاء العصر ظهر أي انتصر جند مصر الشام والحسر جند التتار فنجوا إلى اقتحام الجبال والتلال وجند السلطان الناصر أو بالأحرى جند ابن تيمية وراءهم يضربون أطفيتهم ويرمونهم عن قوس واحدة حتى انبلج الفجر وقد انكشفت الغمة وزال خطر التتاري من بعدها وكانت ثاني مرة يمنون فيها بالهزيمة وآخر مرة يغيرون فيها على دمشق قال قال بعض الناس لما نظروا في هذا الكلام الذي خفناه إن الشيخ رحمه الله تعالى كون جماعة وأسس رمضيما وقاتل كما مر ذكر ذلك مع تلك الجماعة وذلك التنظيم وهذا دلالة على أنه يجوز تكوين الجماعات وصنع التنظيمات وغير ذلك وهذا كله كما ترى ليس عليه أي دليل أصلا من الكتاب والسنة من الكتاب والسنة على ضد ذلك وأيضا هذا الكلام ليس فيه إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى ذلك بل فيه الدليل على ضد لأن الشيخ لم يخرج عن إمرأة أميره ولا على سلطان حاكمه وإنما ذهب إليه وقال له اصلعوا كذا وكذا ونحن معكم سنقاتل تحت رايتكم وقد كان كان يقاتل تحت راية السلطان الناصر لدين الله تبارك وتعالى الناصر بن قلاوون ففهم غريب يعني عندما خرج سيخ الإسلام رحمه الله لمقابلة غازال سلطان التتار على دمشق وكذلك عندما خرج رحمه الله في حرب التتار سنة اثنتين هذا يصنعه كل مسلم تحت الراية يخرج جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى أما النصف الذي مر في ذهابه رحمه الله تعالى للسلطان غازان عندما ظهر وانتصر على دمشق من أجل نصحه هذا نصح واجب هذا نصح واجب فرج من أجل أن ينصحه لأنه كان قد أعلن إسلامه فذهب إليه من أجل أن ينصحه لأنه كان يعلن الإسلام وقال له كان أبوك وجدك كافرين فلم يصدع هذا الصنيع وأنت تقول إنك مصر فهذا لا شيء فيك مفر فتاله رحمه الله تعالى لن يكن بجماعة إن حازت جانبا ثم أخذت تقاتل احترايا خاصة شيء الآخر أنه لو أن ذلك كان لأن الدليل الذي يأخذونه من ما صنع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو يقولون إن شيخ الإسلام لما فر الأمراء ففر الحكام لما فروا وقد جاء التطار ففروا تركوا دمشق وفروا فأخذ الشيخ رحمه الله يجمع الناس ويجمع العوام ويقوي جاشهم ويحثهم ويحضهم على الثبات وعلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أي شيء في هذا هذا أيضا دليل لأهل السنة لأن هذا إنما يحدث عند شعور الزمان من الإمام بأي معنى؟ يعني عندما تنهار السلطة المركزية قد انهارت السلطة المركزية فلما انهارت السلطة هو هذا ما يجب أن يكون عند انهيار السلطة المركزية في كل مكان وأقرب مثال على ذلك عندما وقع ما وقع في العراق انهارت السلطة المركزية صار الناس فوضى لا يحكمهم دين ولا يحكمهم قانون فلو طرفوا كذلك دعاف الناس في الأرض فسادا وقد كان فانطلق الغرائز من عقالها لا ضابط وصور أن الناس لا يضبطهم ضابط ليس هناك قانون يردعهم وليس هناك دين يحكمهم وكل من استطاع أن يصنع شيئا صنع من غير مؤخذا من الذي يكون فوضى العامة والدمار الشامل فماذا يتوجب على المسلمين في ذلك الواقع أن يقوم أهل العلم وأهل الخير وأهل الفضل في كل محل من أجل ضبطه متى عند انهار السلطة المركزية أما أن يكون الحكم قائما ولو كان تغلبا ثم يقال انهارت السلطة المركزية أين انهارت السلطة المركزية كيف لأن معنى انهارت السلطة المركزية شغور الزمان من الإمام أقول شغل الزمان من الإمام مات أقول معلوية لكن هنالك ضبط وربط وحكم حتى لو كنت مكفر معلوم أن أهل الأهواء يكفرون ويستتبع التكفير كما هو معلوم أن خروج الحكام وحمل السيف والسباحة الدماء وغير ذلك ويتوجب أيضا عندهم متركبا على التكفير الخروج ومن الخروج تكوين الجماعات تكوين الجماعات هذا خروج على الحكام خروج على الحكام يكون بتكفيرهم لأنه لو لم يكفرهم لكان واجبا عليه أن يخرج عليه فإذا كفرهم فإنه يخرج عليهم بكل سبيل وذلك من أهل الشطط من يخرج خروجا كاملا يخرج خروجا كاملا يصل إلى حد إراقة الدماء والخروج المسلم ومن أهل الشطط من يخرج بالكتاب ومن أهل الشطط من يخرج باللسان صور متعددة من صور الخروج وقد مر بيان أن الكلمة تعد خروجها والدليل على ذلك من النقل ومن العقل أيضا فأما دليل النقل فهو ما صنع ذلك الرجل الذي داء النبي صلى الله عليه وسلم فقال عدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد مضى يخرج من ضئه ضئ هذا أقوال خوالد خروج يبدأ بالكلم وأما دليل العقل فإنه لا يتصور مطلقا أن يقع خروج بالسيف بالسلاح إلا بعد الخروج بالكلمة مكتوبة أو مقروعة أو مسموعة أو ملفوظة يعني لابد من أن يكون ذلك خروج قبل ذلك بالكلام هذا أمر خطير جدا لأنه أولا مناف لأصل من أصول أهل الشنة فما من كتاب من كتب العقائد كتبها العلماء رحمة الله عليهم إلا وتجد بيان هذا الأمر فطريقة التعامل مع الحكام تجدها موجودة في كتب الاعتقاد عند السلف رحمة الله عليه تجد ذلك عند الإمام أحمد وتجد ذلك عند الإمام الآجري وتجد ذلك عند اللالكائي وتجد ذلك في التحاوية ويستفيد من يستفيد عند شرحها في بيان هذا الأصل هذا أصل من أسول السنة مخالفة تؤدي إلى الفوضى العارمة وتؤدي إلى الضياع الكبير للأمة ولا تبخي ولا تضع فهذا الذي أخذ من هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام أنه رحمه الله لما أنفر الأمراء ونائب السلطنة وبعض الجن من دمشق لما سمعوا بقدوم التتار فقام الشيخ يحرض الناس ويجمع الأعيان ويعدهم بالنصر ويمنيهم بالظفر أو بالشهادة ويعد العدة للقاء التتار وقد كوان جماع أبدا انهارت السلطة بفرار نائب السلطنة إذا انهارت السلطة في مكان انهيارا كاملا فانفلت الغرائز من عقلها وحينئذ يحدث من الفوضى ما لا يمكن أن يتصور وقد رعاه من رآه بعين رأسه أيام الغاز الكافر للعراق لما انهارت السلطة خرج الناس يسلبون الناس أموالهم وأعراضهم واعتدون على دمائهم لا سلطان يحكم ولا دين يخوف الناس من الدنيا بعقابها والآخرة بعذابها فلما انهارت السلطة قام الشيخ رحمه الله تعالى فصنع ذلك فعاد حينئذ من كان قد فر من الأمراء تقوى جائشهم وقويت قلوبهم وعادوا إلى الضبط والربط في المكان وانتهى الأرض فهذا الكلام عندما يقرأ من يقرأه يجد فيه ما يجد من اتباع الشيخ رحمه الله تعالى لمنهد أهل السنة وهو الذي كتبه في كل ما كتبه رحمه الله مما قرره من العقائد الواسطية وغيرها يبين في هذا الأصل العصي فهذا الأمر ينبغي أن يدل الناس عليه وأن يلفته إليه مجل أن يجتهدوا في توحيد ربهم تبارك وتعالى وفي العمل الصالح وفي طلب العلم النافع وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والابتهال من أجل أن يرفع الكرب عن الأمة وحينئذ يتأتى خير كبير إن شاء الله تبارك وتعالى الشيخ رحمه الله خرج بعد الفوز على التتار إلى الجبل لمحاربة طائفة من الشيعة من الروافق ما التتار مرتين وهم طوائف تنتسب إلى الشيعة الباطنية ما هذه الطائفة التتار مرتين أسر الأشرة من آهل السنة وسبوا النساء والذرية من المسلمين وباعوا النساء والذرية للصليبين روافظ يعتبرون أهل السنة أنجس أهل الأرض يعتبرونهم أنجس أهل الأرض ويعتبرون أهل السنة أعداء من اليهود والنصارى ومن الشياطين الرافض لا يعتبرون عدو لهم مقدما على أهل السنة فرج الشيخ رحمه الله إلى تلك الطائفة الرافضة فأزال مجتمعها في الجبل وقلم أظفارها وانتظر الحق منه ومن ذلك أيضا أن الشيخ قد اتجه إلى إزالة البدع والمنكرات ففي جماد الآخرة سنة أربع وسبعمائة راح الشيخ تقي الدين إلى مسجد التاريخ وأمر أصحابه ومعهم حجارون لقطع صخرة كانت بنهر قلوق تزار وينفر لها فقطعها وراح المسلمين منها ومن الشرك بها فانزاح المسلمين شبهة كان شرها عظيم رحمه الله تعالى وقعت للشيخ محلة قال الشوكاني رحمه الله وقع للشيخ من أهل عصره قلاقل وزلازل وامتحن مرة بعد أخرى في حياته وجرت فتن عديدة والناس قسمان في شأنه فبعض منهم مقصر به عن المقدار الذي يستحقه بل يرميه بالعضاء وبعض آخر يبالغ في وصفه ويجاوز به الحد ويتعصر له كما يتعصر أهل القسم الأول عليه وهذه قاعدة مضطردة في كل عالم يتبحر في المعارف العلمية ويفوق أهل عصره ويدين بالكتاب والسنة فإنه لا بد أن يستنكره المقصرون ويقع له معهم محنة بعد محنة ثم يكون أمره الأعلى وقوله الأولى وصير له بتلك الزنازل لسان صدق في الآفرين ويكون لعلمه حظ لا يكون لغيره، وهكذا حال هذا الإمام فإنه بعد موته عرف الناس مقداره واتفقت الألسن بالثناء عليه إلا من لا يعتد به وطارت مصنفاته واشهرت مقالاته ابتلي الشيخ رحمه الله تعالى بحسد الحساد، فكان أشد ابتلاء ابتلي به في حياته قط ابتلي الشيخ الإسلام بحسد الحساد، فكان أشد ابتلاء ابتلي به في حياته قط الحسد دام قديم لا يستم منه أحد لأنه لا ينفك أحد من نعمة أبدا قل ذي نعمة محسود فإذا كان ذو النعمة بالغا فيها بعطاء ربه المبالغة كشيخ الإسلام رحمه الله فكيف تظن حسد الحساد فيه وقديما كان في الناس الحسد بالحسد كان أشد عليه من الفطار وكان أشد عليه من الصليبي وكان أشد عليه من الصوفيين كان أشد عليه من المتكلمين رحمه الله رب العالمين يقول الشوكاني من هؤلاء الحساد الذين حسدوا شيخ الإسلام هذا القاضي من المالكية الذي يقال له ابن مخلوف فإنه من شياطينهم المتجرئين على سفك دماء المسلمين بمجرد أكاذيب وكلمات ليس المراد بها ما يحملونها عليهم بقوله هيك بقول ابن مخلوف إن هذا الإمام يعني شيخ الإسلام قد استحق القتل وثبت لديه قفل كان ابن مخلوف يقول هذا يستحق القتل وقد ثبت لدي كفه يقول هذا ولا يساوي أي ابن مخلوف شعرة من شعرات هذا كلام الإمام الشوكاني رحمه الله بل لا يصلح أن يكون فسعا لناعلم وما زال هذا القاضي الشيطان هذا كلام الشوكان وما زال هذا القاضي الشيطان يتطلب الفرصة التي يتوصل بها إلى غراقة دم هذا الإمام وحجبه الله عنه وحال بينه وبينه والحمد لله رب العالمين الحسد لم يكن وحده الدافع لصراع المصارعين مع شيخ الإسلام رحمه الله كانت في شيخ الإسلام رحمه الله حدة تعتريه في البحر وغضب وصدمة للخصوم تزرع له العداوة في النفوس ولولا ذلك لكان كلمة إجماع فإن تبارهم خاضعون لعلومه معترفون بأنه بحر لا ساحل له وكنز ليس له نظير كما قال الذهبي رحمه الله تعالى الدليل على هذا ما هو دليل هذا يعني أنه كان رحمه الله تبارك وتعالى لأن معه الدليل لا قالت المرأة لزوجها. أنتم معشر العلماء أقبض الناس يدا وأحد الناس لسان فقال أما ما ذكرت من قبض اليد فتعلمين أن الدرهم الحلال لا يقع في أيدينا إلا بشق النفس فإذا وقع لم يخرج إلا في موضعه وأما ما ذكرت من حدة النسان فإن الحق يكون مع ويكون الباطل معه مخالفين ويابون إلا أن يدفعوا حقنا بباطلهم فمن يصبر على هذا فالشيخ رحمه الله كان الحق يكون معه والباطل المح مع مخالفه فكان رحمه الله يؤدي هذا الحق بما يمكن أن يقال له كما طال الإمام الذهبي رحمه الله حدا ولكن كان يكفها بالحلم كما مر في أخلاقه رحمه الله الدليل اجتمع به أبو حيان في القاهرة أبو حيان المفسد سنة سبع نعم. صاحب البحر والنهر البحر المحيط والنهر الماد وكان نحويا متمكنا اجتمع به أبو حيان في القاهرة سنة سبع لعن فقال أبو حيان ما رأت عيناي مثل هذا الرد ومدحه بأبيات ذكر أنه نظمها بديهة رأى بحرا لا ساحل له فمدحه على البديهة بأبيات ثم دار بينهما كلام يعني في مجلس آخر دار بينهما كلام فجرا ذكر سيبويه فأغلظ ابن تيمية القول في سيبويه فنافره أبو حيان وقطع وصير ذلك ذنبا لا يغفر وسئل عن السبب قال ناظرت في شيء من العربية قال ابن حيان ناظرت ابن تيمية في شيء من العربية فذكرت له كلام سيبويه فقال ما كان سيبويه نبيا النح ولا كان معصوما بل أفطأ في كتاب والكتاب هو مصنف سيبويه سماه الكتاب قال أخطأ في الكتاب في ثمانين موضعا ما تفهمها أد فكان ذلك سبب مقاطعته إياه وذكره في تفسيره البحر بكل شوء وكذلك في مختصره أنه وهذا كله في التفسير فكان ماذا لا شيء ذكره بكل شوء فكان ماذا شيخ الإسلام هو شيخ الإسلام فكان ماذا؟ وكان أهل حماه قد وجهوا للشيخ سؤالا سنة 98 و من الهجرة فأجابهم بما عرف بالفتوى الحموية الكبرى التزم فيها قانون السلف في الأسماء والصفات والبعد عن التأويل والتعطيل وكان الحسد قد استقر في قلوب كثير من الفقهاء فعلبو عليه بعض الولاة، ولكن التتار كانوا مستمرين في زحفهم، ففر الولاة والفقهاء وصمض لها الشيخ رحمه الله. فلما من الله بالنصر على التتار، وكان الله قد جعله من أعظم أسباب ذلك النصر، لما من الله تبارك وتعالى بالنصر على التتار استقرت أمور العباد، وعاد الشيخ إلى الإفادة والتصنيف. تحرك الحسد من جديد في قلوب الحاقدين علو كعب الشيخ وارتفاع مقامه عند العامة والولاة على السواء سنة خمس وسبعمائة كانت من السنوات الشديدة في محانها على الشيخ رحمه الله عقدت له عدة مناظرات في الفتوى الحموية وفي العطيد الواسطين ورنصره الله عز وجل نصرا عزيزا وأظهره على خصومه ومعارضه وقعت في تلك السنة نفسها مخاصمة بسبب الطائفة الأحمدية الرفاعية البطائحية وكانوا يلبسون أطواق الحديد في أعناقه ويدهنون بدهن خاص ثم يدخلون النار فلا يحترقون يمفرقون بذلك على العامة من أهل الإسلام فاشتد نفير الشيف عليه حتى شكوه إلى نائب السلطان يطلبون أن يكف الشيخ عنهم وأن يتركهم وحالهم فقال الشيخ هذا لا يمكن ولا بد لكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنة طولا وفعل ومن خرج عنهما وجب الإنكار عليه هذا كلامه وهذا هو المنه هذا السطران هما المنه يقول شيخ الإسلام رحمه الله وقد طلب منه أن يكف عن أولئك المبتدعة وأن يتركهم وحالهم فقال هذا لا لا لابد لكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنة قولا وفعلا ومن خرج عنهما وجب الإنكار عليه ومن أراد منهم أن يدخل النار فليدخل اولا الحمام ويغسل جسده جيدا ثم فليدخل النار بعد ذلك إن كان صادق ولو فرض أن أحدا من أهل البدع دخل النار بعد أن يغتسل فإن ذلك لا يدل على صلاحه ولا على كرامته بل حاله من أحوال الدجاجلة المخالفة للشريعة إذا كان صاحبها على السنة فما الظن بخلاف ذلك يعني لابد بكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسلام ومن خرج فيجب الإنكار عليه ولكن يختلف الإنكار بطرقه إنكار المنكر يختلف بطرقه كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون له طريقة معينة لأنه يختلف على حسب المجتمعات يختلف على حسب العوائل يختلف على حسب أحوال الناس ولكن لا بد من الإنكار كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة انتهى الحال إلى أن يخلعوا أطواق الحديد من رقابهم، وأن من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنه ثم في السنة نفسها كتاب من السلطان بحمل الشيخ إلى القائم فتوجه إليها على البريد في القديم كان البريد يذهب ويجيء على الأفراس وهنالك على مسافات معلومة بيوت فيها السائس وفيها علف الأفراس فيغير من يأتي بالبريد فرس ويستجم وربما غير هو ثم إلى مرحلة تالية وتالية حتى يصل البريد إلى منتهى. فحمل الشيخ على البريد رحمه الله تعالى يعني لم يُمها يعني لم يطلب منها أن يأتي بمجهوده الشخصي أو يأتي وحده إنما حمل على البريد رحمه الله وخرج الجموع المسلمين باكية حزينة لوداعه وهو واثق يرجو يرى لما وصل إلى القاهرة عقد له مجلس في القلعة اجتمع فيه القادة وكبار رجال الدولة والقضاة والفقهاء فلم يمكنوه من الكلام وتولى للدعاء عليه زين الدين ابن مخلوف قاضي المالكين فأخذ الشيخ في الكلام فحمد الله وأثنى عليه فقيل له أجب ولا تخطي يقول إن الحمد لله إن قالوا لم تأت لتخطي أجب فعلم أنها المحاكمة لا المناظرة ولا المجادلة فقال من الحاكم فيه قيل لا القاضي المالكي فقال له الشيخ كيف تحكم فيه وأنت خصمي فرد المحكمة كما يقول يعني كيف تكون حكما وخصما في آن فخصمت لا يستطيع هكذا أن يحكم فيه قال أمر الشيخ إلى الحبس في برج أياما نقل بعدها ليلة عيد الفطر إلى السجن المعروف بالجب وحبس معه أخواه شرف الدين وزين الدين لبث في السجن نحو ثمانية عشر شهرا حتى إذا كان شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعمائة حضر حسام الدين مهنا ابن عيسى أمير العربي إلى مصر ودخل السجن وأخرج الشيخ بنفسه بعد أن استأذن في ذلك خرج الشيخ فأقام بالقاهرة يعلم الخير وينشر العلم ويجتمع عليه الناس حتى تقدم الصوفيات بشكايات ضده إلى القاضي وذكروا أنه يتناول ابن عربي وغيره من أعلام التصوف في الكلام وهؤلاء عند الصوفية حريم مقدس يعني ابن عربي هؤلاء حريم مقدس لا يمس فخير الشيف بين أشياء أن يقيم بدمشق أو يقيم بالإسكندرية بشروط أو يحبس فكان أن اختار الحبس مؤثرا له على قبول تلك الشروط ودخل السلنة في العام الذي خرج فيه رغب أصحاب الشيخ إليه أن يجيب في السفر إلى دمشق ملتزما ما شرطوه عليه فاجأ ورغب متوجها إلى دمشق فأبى خصومه إلا أن يكون في قبضتهم وتحت عيونه فصدر الأمر برده إلى القاهرة فرد في الغد إليه وأرسل إلى حبس القضاء وأذن بأن يكون عنده من يخدر كان السلطان الناصر ابن قلاوون عارفا قدر الشيخ محبا له إلا أنه في تلك الفترة كان قد عزل نفسه وتولى السلطنة الملك المظفر ببارس الجاشنكير وهو السلطان الملك المضفر ركن الدين ابن عبد الله المنصوري الجاشنكير من مماليك الملك الناصر قلاون البردية لأن المماليك كان بردية وبحرية صار سلطانا على مصر سنة ثمان وسبعمائة بعد أن خلع السلطان الناصر نفسه هذا غير بيبرس البند داري الذي خلف قطز فبيبرس هذا سوى هذا هذا بيبرس الجاشنكير والآخر بيبرس البندقداري الذي خلف قطز توفي بيبرس البندقداري الذي خلف قطز سنة ست وسبعين وستمائة وأما هذا فتولى وصار سلطانا سنة سمان وسبع مائة فبينهما بولا الذي يتصدى لذوق المأكول والمشروب قبل السلطان أو الأمير خوفا من أن يدس عليه فيه سم ونحن إذا بسطت المائدة وضعت المائدة وضعت الطعام يأتي هذا فيذوق من كل سم ويشرب من كل شراب خوفا أن يكون قد دس السم في الطعام أو في الشراب ف. يأكل هذا ويشرا، فإذا لم يحدث له شيء أكل السلطان وشر، وإذا فرفر فر هذا الرجل ببرسون الجيش كبير كانت الميدا لنصر المنبي الصوفي الذي يصدر عن شرب ابن عربي في أرائه وأقواله فكان يقول بوحدة الوجود فهو أعدى عدو بشيخ الإسلام رحمه الله أصبح شيخ الإسلام إذن عدوا سياسي على نحو ما ينظر إليها على أنه من أنصار الناصر بن قلاول ويقول في أمور الاعتقاد بغير ما يقول به السلطان بيبرس وشيخه المنبجي الصوفي عقدت العداوة الشيخ الإسلام تقرر نفي الشيخ إلى الإسكندرية فسافر إليها الشيخ على نية الربا في سبيل الله لأنها من ثغور المسلمين فإذا جاء الأعداء وطريق طريق البحر صد لهم المقاتلة من جند الإسلام فهو سافر على نية الرباط رحمه الله الناس تسافر الآن إلى الإسكندرية على عينية مستقى. كان سفره إلى الإسكندرية في الليلة الأخيرة من شهر صفر سنة تسعة وسبعين ماتت بها نحو ثمانية أشهر مقيما ببرد مليء نظيف له شباكان أحدهما إلى جهة البحر يدخل إليه رحمه الله من شاء ويتردد عليه الأكابر والفقهاء والأعيان يبحثون معه ويتعلمون منه كان الشيخ إذا دخل حبسا وجد المحابيس مشغولين بأنواع من اللعب. يتلهون بتلك الأنواع من اللعب عما هم في تشت رانج والنرد مع تضييع الصلوات. فأنت رشيت عليهم أمرهم بمنازمة الصلاة والتوجه إلى الله تعالى بالعمال الصالح تسميح والاستوفار والدعاء وعلمهم من السنة لا يحتاجون إليه. ورغبهم في أعمال الخير وحضهم على ذلك حتى صار الحبس بالاشتغال بالعلم والدين خيرا من كثير من الزوايا والمدات وصار خلق من المحابيس إذا أطلقوا يختارون الإقامة عند يعني إذا قيل لهم اخرجوا قد أفرج عنهم يقولون لا نبقى مع الشب رحمه الله رحمة واسعة ظل الشيف بالاسكندرية حتى عاد السلطان الناصر إلى عرش مصر في يوم عيد الفطر سنة تسعة وسبعين، فأمر بإطلاق سراح الشيف وحمله إلى القاهرة المكرمة، فخرج الشيف منها متوجها إلى القاهرة مع خلق من أهلها ودعونا وسألون الله أن يرده إليه، وكان وقتا مشهودا. ووصل إلى القاهرة في الثامن عشر من شوال واجتمع بالسلطان في يوم الجمعة الرابع والعشرين منه لقي السلطان الشيخ أحسن لقاء وأكرمه وذلك أنه لما عاد إلى ملكه جلس يوما في أبهة ملكه وعز سلطانه وأعيان الأمراء من المصريين والشاميين حضور عنده وقضاة مصر عن يمينه وقضاة الشام عن يساره والناس جلوس خلفة والسلطان على مقعد مرتفع وبينما الناس كذلك جلوس نهض السلطان قائمة فقام الناس ثم مشى السلطان فنزل عن ذلك المقر ولا يدرى ما به وإذا بالشيخ تقي الدين ابن تيمية مقبل من الباب والسلطان قاصد إليه فنزل السلطان عن الإيوان والناس قيام والقضاء والأمراء والدولة فتسالما هو والصلقه ثم سار إلى بستان يعني سلم عليه ورد السلام وتصافح ثم سار إلى بستان فجلس فيه حينا ثم أقبلها وياد الشيخ في يد السلطان وقعد السلطان على مقعده متربعة وشرع يثني على الشيخ عند الأمراء والقضاء وقال في الشيخ من الثناء والمبالغة ما لا يقدر أحد من أقص أصحاب أي من أصحاب الشيخ أن يقول ثم أنهى الوزير إلى السلطان أن أهل الذمة قد بذلوا لدولة في كل سنة سبعمائة ألف درهم زيادة على أن يعودوا إلى لبس العمائم البيضاء فقال السلطان للقضاء ومن هناك ما تقولون فسكت الناس فلما رآه الشيخ تقي الدين سكت جثا على ركبتيه. وشرع يتكلم مع السلطان في ذلك بكلام غريب ويرد ما أرضه الوزير ردا عنيفا والسلطان وسكته برفق وتوقير وبالغ الشيخ في الكلام وقال ما لا يستطيع أحد أن يقول مثله ولا قريبا منه حتى رجع السلطان عن ذلك وألزمهم بما هم عليه واستمروا على تلك السلطة لما عاد السلطان الناصر إلى الحب وهرب بيبرس الجيش خاف الذين سعوا من قبل في إذاء الشايف أن تقع عليهم العقوبة أو يقتص منه جزاء ما قدموا من الإساءة وكفاء ما أسلفوا من الطغيان ولكن العفو عند المقدرة مما تنطوي عليه نفس الشيء بل هو أول ما يعقد عليه الخنصر من جميل صفاته وحميد أخلاقه عند المقدرة لا عند العقد وقد أخبر الشيخ أن السلطان لما جلس معه في البستان عندما اتفق به وأخذه وخرج معه إلى البستان أخرج فتاوى لبعض الحاضرين من الفقهاء والعلماء في الماجد في قاتله واستفت الشيخ في قتل بعضه قال الشيخ ففهمت مقصود وأن عنده حنقا شديدا عليهم بسبب خلعهم له ومبايعة الملك المضفر ركن الدين بي بارس الجاسم قال الشيخ فشرعت في متحهم يعرض عليه الفتاوى بقتله قال وشرعت في متحهم والثناء عليهم وشكرهم أن هؤلاء لو ذهبوا لن تدد في دولتك مثله وأما أنا فهم في حل من حقي ومن جهد وسكنت ما عنده عليه. يقول القاضي ابن مفلوف المالكي أعدى أعداء الشيخ ما رأينا أعفى من ابن تيمين لم نبقي ممكنا في السعي فيه فلما قدر علينا عفا عنه استمر الشيخ بالطاهرة ينشر العلم ويحارب البدع حتى توجه مع الجيش المصري قاصدا غزوة تتار فلما وصل معهم إلى عسقلان توجه إلى بيت المقدس ومنه إلى دمشق وجعل طريقه على عجلور ووصل دمشق أول يوم من القعدة سنة 12 و وكان مجموع غيبته عن دمشق سبع سنين وسبع جمع وقد أثمرت الفترة التي قضاها الشيخ بمصر سواء كانت وراء الأسوار أو خارجه أثمرت رسائل نافعة منها ما وجهه الشيخ إلى أمه يعتذر فيها عن إقامته بمصر لأنه يرى ذلك أمرا ضروريا لتعليم الناس وإبشارهم ويلاحظ في تلك الرسالة رقة الشيخ لأمه وبره بها كما يلاحظ نزول أسلوبه وقرب معانيه حتى يتابع في كل ذلك من تلك الرسالة أيضا رسالة إلى إخوانه في دمشق ينصحهم فيها ويقرر العفو والصفحة أمن ظلمه وآذا عاد الشيخ الشام، فعاد إلى نسل العلم وتصنيف الكتب والافتاء كلاما وكتابة يدور مع الكتاب والسنة حيث دارا فتارة يوافق الأئمة الأربعة في فتاواهم وتارة يخالفهم أو يخالف المشهورة من مذاهب في كل ذلك يتبع الكتاب والسنة وقال الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنه أفتى الشيخ رحمه الله في مسائل كثيرة من مسائل الفقه على حسب ما أدى إليه كتاب فتنى الأفتى في الحالف بالطلاق بعدم الإلزام أن الحلف بالطلاق لا يقع به طلاق أفتى بهذا وأنه لا يقع به طلاق وفرق بين الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وخالف بذلك ما عليه الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب واستنكر الفقهاء من أتباع المذاهب فتو الشيء وجاهروا بالسنكة عنهم. وكان ذلك في سنة 18 و700 وأشار قاضي قضاة الشام على الشيخ بالكتة عن الإفتاء في هذه المسألة مسألة الحلف بالطلاق فقبل رحمه الله وردت إشارة من السلطان بمنع الشيخ من الإفتاء بهذه المسألة ونودي بذلك في الباب غريب والله يعني هذه مسألة مسائل عملية كما ترى يعني فتوى تتعلق بالطلاق يأتي فيها أمر من السلطة بالكافة الناس من المخالفين للسنة متبعين للهوى والبدعة دائما يشغبوه لا شك أن هذه الفتوى في ذلك الوقت عندما أفتى بها شيخ الإسلام رحمه الله كان الناس يقولون ما هذا الذي يقول يجمع الناس حول جزئيات وأشغل الناس بأمثال هذه الأمور لا شك أن الناس كانوا يقولون ذلك ولكن من الذي صنع الأزمة؟ هذه مسألة علمية تم فيها النقاش والأخذ والعطاء بين أهل العلم فورد الأمر من السلطان بمنع الشيخ من الإفتاء بهذه المسألة ونودي بذلك في البلد لأنه لم يكن هناك مكبرات صوت ولا وسائل الإعلام المعهودة الآن فكان المنادي يخرج حتى إنهم كانوا إذا أرادوا أن يقيموا حدا أو يعزروا أحدا يركبونه حمارة ويأخذوا المنادي او اخر جرسا ويضرب بالجرس ومنه سمي التجريس والجرس بسبب هذا لانه فضيحة نشاء الله العافية فيمشي وراءه يضرب الجرس فيخرج الناس والأطفال وتكون زفة وينادي عليه بالحكم تجريس فنودي بذلك البلد الشيخ امتنع قليلا ثم عاد إلى الإفتاء حتى لا يقع في إثم كتم العلم وعلم السلطان أن الشيخ لم يمتثل لأمره فأكد المنع مرة أخرى في التاسع عشر من رمضان سنة تسعة عشرة وسبعمل ولكن الشيخ استمر يفتي بما أداه إليه اجتهاده غير ملتفت إلى شيء نعقد مجلسهم بدار الحب بحضرات نائب السلطنة حضره القضاة والفقهاء والمفتون من المذاهب الأربعة عاتب الشيخ دون جداره وتكرر العتاب والرجاء ولم يوفد كل ذلك شيئا فتقرر حبسه بأمر نائب السلطان استمر محبوسا خمسة أشهر وثمانية عشر يوم تبدأ من اليوم الثاني والعشرين من رجب سنة عشرين وسبعمائة وأفرج عنه بأمر السلطان في يوم العاشر من محرم سنة إحدى وعشرين وسبعمائة عاد الشيخ للدروس من جديد إلا أن الأعين المتربصة به والقلوب الناقمة عليه كانت له بالمرصى وكان الشيخ قد أفتى قبل ذلك بسبع عشرة سنة بمنع شد الرحال إلى زيارات القبور واجتمع المتأمرون عليه فبيّنوا ذلك وبيتوا كيدهم وأجمعوا أمرهم وكاتبوا السلطان بعدما حرفوا الكلمة عم واضعه فجاء الأمر إلى دمشق السابع عشر من شعبان سنة ست وعشرين وسبعمائة بحبس الشيخ في القلعة قلعة دمشق وخلية في القلعة قاع الشيف وقام معه أخوه زين الدين يخدمه بأمر السلطان واعتقل تلاميذه وأولياءه وعزرا بعضهم بإركادهم على الدواب والمنادات عليه منهم الإمام العلا مبنوقي بل إن التواريخ تقول إنه ألبس فيابمرأة وكان على الحمار معكوسا في ركوبه وجرس ونودي عليه رحمة الله عليه ثم أطلق ما عدا تلميذه النديب ابن القيم رحمه الله فرح الشيخ بالحبس هذه المرة وأخذ يطالع في سجنه ويصنف التصانيف ويرسلها خارج سجن حتى ورد مرسوم السلطان بإخراج ما عنده من كتب وأوراق ومحابر وأقلام ومنع منعا باتا من المطالعة وكان ذلك في اليوم التاسع من جماد الآخرة سنة سمان وعشرين وسبعين فقل ذلك على الشيخ جدا رحمه الله فكان يكتب بالفحم أحيانا على ما تيسر له من الورق ويحمد الله على ما من به عليه ويقول المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه يقول ما يصنع أعدائي به أنا جنتي وبستاني في صدري يقول أينما رحت فهي مع ما يصنع أعدائي به أنا جنتي وبستاني في صدري أينما رحت فهي معي أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي السياحة فما يصنع أعدائي لم يطل الأمر بالشيف مرض في محبسه كانت مدة مرضه بضعة وعشرين يوما استأذن الوزير شمس الدين في الدخول عليه لعيادته فأذن له الشيخ في ذلك فلما جلس عنده أخذ يعتذر له عن نفسه وتلمس له لنفسه المعاذير ويلتمس منه أن يحله مما كان منه فأجابه الشيخ أنه قد أحل وجميع من عاداه ولا يعلم أنه على الحق فقال أحللتك وجميع من عاداني وهو لا يعلم أني على الحق وعلمه أنه قد أحل الملك الناصر مما كان منه لكونه فعل ذلك مقلدا غيره معدورا وكان يمكن أن يخرج عليه من أجل أن يخرج عليه العامة من أجل أن يخرج عليه ولكن يقول أحللت الملك الناصر مما كان منه لكونه فعل ذلك مقلدا غيره معدورا ولم يفعله لحظ نفسه وقال قد أحللت كل أحد مما بيني وبينه إلا من كان عدوا لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هذا لا أحب كان في القوى المعاذية التي صادمت الشيخ وصدمته كثيرا أمها من الخارج التتار والسليبي ومن الداخل الجهمية والباطنية والأحمدية الرفاعية وغيرهم من الصوفية بل ومعها هؤلاء جميع النصارى من الذات ولو سبب تأليف كتاب من المسلول على شاتم الرسول ووقعت عساف النصراني في البداية والنهاية لعلمت قبيع ذاتك وفي أصف الشيف رحمه الله لمجلس من المجالس التي عقدت له ما يدل على أن القوى المعادية كانت تحرق ضده السلطان والسلطات جميعا حتى لقد وصل الأمر إلى حد وضع الكتب ونسبتها إليه وهي زور ومهتان يعني يدس عليه ما لبيط قال رحمه الله فاتسئلت غير مرة أن أكتب ما حضرني ذكره مما جرى في المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقاد بمقتضى ما ورد به كتاب السلطان من الديار المشرية إلى نائبه أمير البلاد لما سعى إليه قوم من الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي الأحقار فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابه والمفتين والمشائخ ممن له حرمة وبه اعتداد وهم لا يدرون ما قصد بجمعهم في هذا الميعاد، وذلك يوم باثنين ثامن رجب المبارك عام خمس وسبعمائة هذا كلامه فقال لي هذا المجلس عقد لك وقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك وعما كتبت به إلى الديار المصرية تدعو بها الناس إلى الاعتقاد اجتهد في التركيز في كلامه فيما هو آت قال هذا المجلس عقد لك وقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك وعما كتبت به إلى ديار المصرية تدعو بها الناس إلى الاعتقاد وظنه قال وأن أجمع القضاة والفقهاء وتتباحتون في ذلك يعني يريد أن هذا ما ورد به المرسوم السلطاني قلت أي شيخ الإسلام رحمه الله أما الاعتقاد فلا يؤخذ عنه أما الاعتقاد فلا يؤخذ عن ولا عن من هو أكبر منه بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أرمى عليه سلف الأمة فما كان في القرآن ونبع اعتقاد وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا اكتذا أدعوه به إلى شيء من ذلك ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من يشألني من أهل الديار المشرية وغيرهم وكان قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير يتضمن ذكر عقيدة محرفة ولم أعلم بحقيقته ولكن علمت أنه مكذوب أن الكتب كانت تكتب بخط اليد فكتبوا كتابا زوروه على الشيخ وقالوا هذا اعتقاد ابن ثيمين وهو كذب وزور وفيه عقيدة محرفة يعني هذا الأمر قديم وقد ذكر البزار رحمه الله في العلام العلي أن مناقشة وقعت بين السلطان الناصر وشيخ الإسلام كان وراءها دسائس رسل التطار إلى السلطان الذي قال الشيخ إنني أخبرت أنك قد أطاعك الناس وأن في نفسك أفضل من يعني حتى القوى الخارجية كما ترى وفي هذا البحث الآن كانت تحارب الشيء على هذا النحو. فالتتار أرسلوا إلى السلطان الناصر أن ابن تيمية يريد أن يسلبك المولك وأنه يحرض الناس ضدك يعني كون جماعة ولها. تنظيم وكوادر وفيها باعة واجتمعون بليت وعندهم سمع الوطاعة فأتى به وسأل إنني أخبرت أنك قد أطاعت الناس وأن في نفسك أخذ الموت انطلق صوت الفط من قلب الشيخ عاليا النبرة رائع الصدق يقرر أنا أفعل ذلك؟ والله إن ملكك وملك المغل أي التتار أنا أفعل ذلك والله إن ملكك وملك المغل لا يساوي عندي فلسين يقول رحمه الله تعالى أنا رجل ملة لست برجل دولة يقول أنا رجل ملة لست برجل دولة ومع ذلك رأيت أنت لما وقع ما وقع مع التطار مع الصليبيين ومع الباطنية الرافضة في قمم الجبال يفطفون النساء والبنات ويبيعونهن للصليبيين في الساحل وغير ذلك خرج الشيخ في مجموع المسلمين تحت الإمرة العامة ولم يخالف رحمه الله تعالى فإذا دعوا إلى الله تبارك وتعالى لا تقال اتباع منهج السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه من الصحابة ومن تبعهم بإحسان فيه إن شاء الله تبارك وتعالى إخراج الأمة من المضيط فيه إن شاء الله تبارك وتعالى إعادة العز المسلوب أن الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينه الذل الذي نزل بسبب كذا وكذا إذا تبايعتم بالعين وقدتم أذناب البطر ورضيتم بالزرع تركتم الجهاد في سبيل الله صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينك كيف ترجع إلى الدين إلى ما كان عليه محمد الأمين والصحابة والتابعين هذا هو الدين كما قال الإمام مالك رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أوله على أي شيء صلح أول هذه الأمة لما تصلح الأمة على ما كان عليه سلفها كثيرا والسنة الرجوع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه على آل وسلم وهذا فيه العز وفيه رفع المذلة هذا أمر واضح جدا ولكن سأل الله أن يمن علينا بالهداية أنه على كل شيء قدير لا يصح لناظر الآن ينظر في عيات شيخ الإسلام أن يغفل البحث في مكائد هؤلاء المعادين للشيخ لدعوة التوحيد التي اطلع به وأفنى عمره كله في سبيل توحيده ثم توفي الشيخ رحمه الله في ليلة الاثنين من ذي القعد سنة ثمان وكان بعد إخراج كتبه فقد على كتاب الله تعالى فكان يختم في كل عشرة أيام ختمة وختم القرآن مدة إقامته بالقلع 81 ختمة انتهى في آخر ختمة إلى آخر اقتربت اقتربت الساعة وانشق القمر في آخر ختمة انتهى إلى آخر اقتربت ومات عند ذلك إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فمات عند هذا رحمه الله تعالى علم الناس بموت الشيء سدت التأسف عليه وكثر الحزن والبكاء ودخل عليه أطاربه وأصحابه وازدحم الخلق على باب القلعة وفي الطرقات وامتلأ جامع دمشق اقتصر على من يغسله ويعينه في غسله كما هي السنة فلما فرعوا من ذلك أخره صلي عليه أولا بالقلع تقدم في الصلاة عليه أولا الشيخ محمد ابن تمام ثم صلي عليه بالجامع الأموي عقب صلاة الظهر وقد تضاعفت ثماع الناس ثم تزايد الجمع إلى أنضاقة الرحاب والأزقة والأسواق بأهلها ومن فيها ثم حمل بعد أن صلى عليه على الرؤوس طار يتقدم وطار يتأخر من الزحام يتزاحم الناس فأحيانا يتقدمون به وأحيانا يتأخرون به من الزحام وتارة يقف حتى يمر الناس وخرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام فيه وعظم الأمر بسوط الخيب وتضاعف الخلق وكثر الناس ووضعت الجنازة هناك وتقدم للصلاة عليه هناك أخوه زين الدين عبد الرحمن فلما قضيت الصلاة حمل إلى مقبرة يقال لها مقبرة الصوفي فدفن إلى جانب شرف الدين عبد الله رحمهما الله تعالى قبر شيف الإسلام رحمه الله بجواره قبر الإمام المزي رحمه الله والقبران في ساحة كلية الطب بدمشق معروفان كان دفنه قبل العصر بيسير وذلك من كثرة من يأتي ويصلي عليه من أهل البساتين وأهل الغوط وأهل القرى وغيرهم أغلف الناس حوانيتهم ولم يتخلف عن الحضور إلا من هو عاجز عن الحضور مع الترحم يعني هذا الذي يتخلف لعجزه يترحم ويدعو له وأنه لو قدر ما تخلف وحضر نساء كثيرات بحيث حزرنا أي ب بخمسة عشر ألف امرأة غير الله كنا على الأسطح وغيرها والجميع يترحمنا ويبكينا عليه لم يبقى في دمشق من يستطيع الحضور للصلاة عليه إلا حضر لذلك حتى غلقت الأسواق بدمشق وعطلت معائشها يومئذ وحصل للناس بمصابه أمر شغلاهم عن غالب أمورهم وأسبابه وما خرج جنازته حتى أكب عليها الناس وحصل البكاء والضجيج والتضرع والشد الزحام من كل جانب حتى خشي على النعش أن يحطم قبل وصوله من شدة الزحام عليه روى الضارة قبني بسنده عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجناس لم يكن أشفيخ رحمه الله بعصوما ولا يقول بذلك مسلم لكنه رحمه الله كان معظما للشرائع ظاهرا وباطنا لا يؤتى من سوء فهم فإن له الذكاء المفهد ولا يؤتى من قلة علم فلا يؤتى من سوء فهم فله الذكاء المفرط وله أيضا التبحر العظيم فلا يؤتى من قلة علم لأنه بحر زاخر ولا كان متلاعبا بالدين ولا ينفرد بمسائل بالتشهي يعني يتبع الدليل ولا يطلق لسانه بمتفل بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس ويبرهم ويناظر أسوة بمن تقدمه من الأئم فله أجر على خطأه وأجران على إصابته لعل عالما من علماء المسلمين لم يدر حوله الخلاف كما دار حول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولكن عندما ننظر في من طعن فيه وحمل عليه لا من ناقشه بإنصاف فصوبه أو خطأه عندما ننظر في هذا نجد أنه لا يخرج عن واحدة من أفلكين لا معدى عن إحداهما إما أن يكون مغرضا وإما أن يكون بالشيخ جاهلا الذي يناقشه فيصوبه أو يخطئه على مقتضى الدليل هذا لا يلام الذي يطعن في الشيخ ويحمل على الشيخ لا من مناقشة بانصاف ولا من تصويب وتقطيع بدليل هذا لا يخرج عن واحد من اثنين إما أن يكون مغرضا وإما أن يكون بالشيخ جاهلا الطائفة الأولى أهل غرض وحق والغرض مرض كما يقولوه هؤلاء ينتسبون إلى مذاهب حقة أو باطلة يتعصبون لها تعصبا مظلمة ويحملون على مخالفها حملا أعمى فمنهم من ينتسب إلى مذهب فطهي مخالف للذي عليه الشيخ ما يرى الصواب في غير ما هو عليه فالشيخ عنده على الباطل سلفا ومنهم من ينتسب إلى مذهب اعتقادي باطل فهو يرى الشيخ من أهل الزيغ والضلال لا لشيء إلا لأن الشيخ خالف باطلة وما يعتقده واتبع الحق الذي هو أحق أن يتبع يعني لا يرى إلا أن الشيخ قال الباطل ولا لسبب إلا أن الشيخ خالف باطل هذا الذي يريد أن يتبعه الشيخ واتبع الشيخ الحق الذي هو أحق أن يتبع أولئك هم أصحاب الغارة الطائفة الثانية قوم لا ينقصهم الإنصار ولا يفتقرون إلى العقل والفهم ولكنهم سمعوا أباطيل تروى عن الشيخ ولم يسمعوا من يبدد بنور الحجة ظلماتها أو نظروا في كتب تطعن في الشيخ ولم يتكلفوا مشقة العودة إلى مصادر النقول حتى يحيطوا بخبيئة الآمر وأعلموا كنها الإنصاف بأنفسهم يقتضيهم أن ينظروا في كتب الشيخ حتى لا يطارطوا في الظل وهو قبيح لا يجمل به. هؤلاء كان يجب عليهم أن يعودوا إلى مصادر النقول وأن يحرروا المسائل لا أن يجد الناس يقولون كلاما فيتبعوا لا أن يجد الناس يتذاولون أوراقا أو كتبا فيعطف عليها على أنها مقطع الفصل في المسألة كان يجب عليه أن يعور وأن يحارل المسائل ولكن الإنصاف يدعوهم إلى فعل ذلك فإما أن يكون مغرضا وإما أن يكون بالشيخ جاهلا قال الحافظ بن عساكر رحمه الله لحوم العلماء مسلومة وهدك أستار منتقصيهم معلومة وقال لحوم العلماء سم من شمها مرض ومن ذاقها ما لحوم العلماء يسمون من شمها مرض ومن ذاقها مات وهذا أيضا من أصول أهل السن معرفة العلماء من هم العلماء لأنه كل من ترسم كل من ترسم بزي العلماء صار علم كل من جلس في مجالس آل العلم صار علم كل من تكلم في العلم ولو كان متكلما بباطل يصير عالما فالله المستعان على طوائف ينزلون الأمور على غير منازلها وفي غير منازلها فإن علينا أن نعرف سمات وصفات العلماء الذين قصدوا بهذا الوصف والذين حددهم الكتاب وحددتهم السنة هؤلاء هم الذين يصدق فيهم هذا القول لحوم العلماء مسمومة وهدق أستار من تقصيهم معلومة لحوم العلماء سم من شمها مريض ومن ذاقها مات وأما أن ينظر لأهل البدع لأنهم يتكلمون في دين الله فإذا قال فيهم أهل العلم هؤلاء قد خرجوا عن المنهاج وخرجوا عن الصراط هؤلاء يخبطون ويخلطون يقال حينئذ لحوم العلماء مسموم أي علماء لحوم العلماء مسموم نعم لحوم العلماء مسموم علماء الكتاب والسنة الذين يصدق عليهم هذا الوصف فالله المستعان أسأل الله العظيم أن يغفر لي ولوالدي ولابن تيمية وللمسلمين أجمعين وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة إنه على كل شيء قدير والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وظاقنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالم